نفتكر ظلام القبر احنا كنا تعبانين انا كنا قبله في اهلنا الواحد دايما قمه غفلته مع اهله وهو في بيته ولكن دول كانوا حتى في المواقف اللي الكل غفل فيها هما في قمه اليقظه فمن الله علينا المن هو الانقاذ من التشريد والقتل ربنا انقذنا ايه ووقعنا عذاب السموم ال الريح اللي بتتخلل مسم الجسم وتنفذ زي السم فيه الريح الرهيبة اللي بيتعذب فيها كل ذره في جسم العاصي انا كنا من قبل ندعوها كنا طلاب جاء كنا مرعوبين احسن ما ننجوش انه هو البر الرحيم اللي ما فيش خير بيجي غير منه ولا في رحمه بتجي غير منه يعني ايه يا اخواني يعني فين هلو الهم يا شباب فين علو الهمة ابو موسى الاشعري بيقول يا جماعة انا عايز اقول لكم ان الموضوع مش لعبه الصحابه قتلوا نفسهم في الشغل الايات دي بتكلمك عن رجاله ما نميتش وما ارتحتش ابو موسى الاشعري بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تقطعت من الجلود وسقطت منها الاظفار ليه يا ابو موسى حتى سميناها ذات الرقاع في سبيل الله يا جماعة اناس بيقول انكم لتعملون اعمالا هي في عيونكم اباكم من الشعر كانت عند كبائر وهي كبائر بس انتوا مش واخدين بالهم كانوا واخديني الدين جد كانوا واخديني الحاجات جد السيده فاطمه بعد ما وهي بتموت بتقول اعملوا عليا اعملوا عليا جريده عشان تغطوا كاف جسدي وانا ميته ومتكفنه عائشه عاشت عمرها محجبه عشان عمر اتدفن معاها في الاوضه ميت وعاشت محجبه عشان لا تكشف راسها وشعرها قدام رجل غريب وميت ميت يا جماعه كان واخدين الدين جد احنا بنات النبي كان بتلبس سبع اسواب عشان تبالغ في الحجاب والتستر والعفاف كان كل حاجه عندهم جد كل حاجه عندهم قويه الواتي الوقت الناس واخدة جد ايه الغنى المغنيه اللي طلعت تصور اغنيه وهي حامل الناس انتقدوها قال لكم اعمل ايه انا بقالي سبع سنين نفسي احمل ومش عارفه احمل عشان بحب الغنى قوي ضحت عشان الغنى وهذا الموضوع جد قوي ومغني الناس بتشتوه في الجراج يقول انا مش هرد اصلي بحب الغنى ما وقت تنصرف عن الغنى لحاجة من هذه الردود بحب الغنى قوي الغنى بقى جد يا جماعه التمثيل بقى جد الممثله اللي راحت على المركزه في مشهد الكوره بقت اكتر قضيه كاس البطوله الكره كذا عضو مجلس الشعب يرفع يرفع يعني يعني بيان عن اللاعب اللي سافر بره ويحترف وساب الفريق بتاعه لانه خائن للوطنيه كل حاجه بقى جد حتى الحب يقول لك هو الحب ايه اه الحب مش لعبه كل حاجه بقى جد يا جماعه يعني اللعبة بقى جد والحب بقى جد والتمثيل بقى جد والغنى بقى جد والدين هو اللي لعبه اللي واخد الدين لعبه جيم اوفر جيم اوفر الدين هوش لعبه الدين ده اخطر قضيه في الحياه اكبر قضيه في الحياه بس احنا اللي متسترين بس الشباب والفتيات هم اللي مش دابين بس الملتزمين والملتزمات هم اللي مستترين بس المجتمع هو اللي غافل عن مدى خطوره قضيه الدين يا جماعه انما الصحابه كان عندهم قضيه الدين قضيه في غايه الخطوره سيدنا موسى ربنا بيقول له ولا ثانيه في ذكري اوع بطل اوع تبطل لحظه عباده ليه هو الدين كده سيدنا محمد اول ما جبريل نزل له عصر وثلاث عصرات ضموا ثلاث ضمات كانت تروحوا هتخرج فيهم عليه الصلاه والسلام ليه عشان من قولها الدين كده الدين جد الدين لازم تاخده بشدة ولازم تاخده بقوة ولازم تستحمل فيه احدى الفتيات قصتها على الموقع في صدر الموقع عندنا لسه اسلمت من عده ايام اللي عايز يوصل لربنا ما بيلعبش بتحكي لما تسمع قصتها ممكن تبكي وانت بتسمع القصه بتاعتها وهي بتحكي لك اول مره انبهرت ببنت مسلمه بتقرا في المتر القران وانبهرت بهذه الفتاه للوقت ما تعرفش ان كانت السبب في اسلامها في البنت انبهرت بيها قالت انا عايز اقرا انا كمان من الكتاب بتاعي قدام الناس وما اتكسفش اختارت جزء كان عامل عندها شكوك وشبهات والجزء ده كان فيه ابسط جدا يعني بدات تقراه بدأ الشباب يحسبوا انها بنت ساقطه وبدات البنات يبصلها بسطه سيئه البنت كانت هتتجنن في يوم من الايام اللي فاتت اللي كانت الدنيا بتشتي شطه رهيب طلعت على السطح وقفت للسما قاعد تقول يا رب يا رب وده كلامك يا رب لو ده كلامك عرفني يا رب لو ده ينفع كلامك عرفني يا رب ينفع كلامك لقت الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر لقت اذان الفجر جدا كل ما تسمع اذان الفجر تقول يا رب ده كلامك تسمع اذان فجر تاني من جامع تاني بيقول الله اكبر الله اكبر كل مره بتقول الجامعه اللي قدام بيتهم بيه رب آيات معينه لحد ما حفظتها وهي بتصل للفجر المره دي اول مره الامام يقرا بيه وقوف سيدنا عيسى قدام ربنا وهو بيقوله ان كنت قلته فقد علمته دابت وصحت وما بتقولي يا بنتي التحتة تقولي ايه انت قاعده ان كنت قلته فقد علمت ان كنت قلته فقد علمت المقصود يا اخواني اللي عايز يوصل لربنا لازم يتعب ما يتشغلش عند ربنا الرسول قال ساعه وساعه يجي لك واحد عشرين ساعه وساعه ويقولك انا قلب قاسي ليه واحد تاني اسبوع وساعه واحد تاني كل شهر يدي للدين ساعه ويرتها ساعه قاعد قدام البرنامج بالدين بيتفرج عليه وكل شويه بالرموز يقلي بيشوف الماتش جي ولا لا ويرجع للبرنامج تاني فين ساعة ونص ساعه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام ربنا خل الدموع سبعه من الصحابه في القران زي تفريضوا عيونهم من الدم حادا قال لا اجد من ما في ناس خرجت تجاهد ما تخلتش جهادها وناس قعدت وتخلت دموعها من شده صدقها عارفين ان الدين جد الدين مش لعبه يا منفي الدين مش لعبه يا حبيب قلبي الدين مش لعبه يا جماعه لسه فاكرها لعبه لسا فكرها لسه مستحترى لسه مش عارف خطورة الموقف اللي انت فيه اقبل بعضهم على بعض يتساءلون ان كنا من قبل ندعوه احنا كنا شغالين ما كناش نايمين فاذكر اوعى بطل الموضوع خطير الناس اضيع امم فواهو الناس خمسة مليون مدينه على وجه الكره الارضيه محتاجة حد ينقذها من الضلال والمعاصي والغفله امم الموضوع خطير الناس هتخسر نعيم الجنه ده كله ليه الناس هتعرض لدبسه العذاب يوم ده كله ليه الناس هتضيع لجهنم الناس هتسرف جنه الناس هتحرم من نعيم المقيم في الفردوس الاعلى اومم قوم فذكر فما انت من اعمه ربك بكاهن ولا مجنون بعد كده صفحه كامله 15 أم. ام يقولون شاعر ام تامرهم احلامهم بهذا ربنا بيقول ايه ام يقولون تقولا ام عندهم خزائن ربك وربنا بيقول ايه ربنا بيحاصر المعرض بيحاصر المستهتر بيحاصر اللي بيلعب حرب الدين بيحاصر اللي مش راضي يلتزم بيقول له ايه اللي منعت ايه اللي منعت ما بتقومش ليه ما بتفوقيش ليه ليه ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون يا جماعة ريب المنون المنون هو الموت يعني بيقطع الامل وفي مساله لا المالون اللي هو الظهر الظهر يعني ايه يعني استنوا لغايه ما اي حاجه تشغلوا عن الدعوه مفيش حاجه تشغل اهل الحق عن الدعوه طب استنوا لغايه ما الموت يجي ياخده طب استنوا طب احنا مش هنستنى لغايه ما احنا نفسنا نموت يعني احنا نفسنا نموت يعني مصرين اهل الباطل تعبوا عشان الباطل الساحر في قصه غلام الاخدود بيقول للملك انا كبرت وهاموت ابعت لي غلام اعلمه السحر طب انتك اسمك ايه ايه عايز الباطل يمتد احد اخواننا في جمعيه خيريه بيقول لي نزل قريه من قرى بيقول لقى نص البيوت في القرية متعلق عليها صور من البيت بتاعت الكنائس و... فبيحسبهم مش مسلمين فبيقول لقى الاول نخلص الاسر المسلمة فواحد بيقوله ده كلهم مسلمين ازاي يجوا لهم يدوم الاكياس ويقولوا لهم بس تتعلقوا الصوره دي بركة شوية الاكياس تتقطع تيجوا بقى تاخدوا المعونات من عندنا تفكير تخطيط تخطيط واحنا نايمين يا جماعه جهد اهل البطل لنصره البطل شكله ايه طب جهد اهل الحق لنصره الحق النبي لما استحمل الصفحه دي كلها الهجوم عليه والطلقات عليه ربنا قال له في الاخر فانك باعيننا اعلى كلمه اتقالت من ربنا البشر في القران انت بأعيننا انت في رعايه مفيش بعدها رعايه وحمايه مفيش بعدها حمايه وولايه مفيش بعدها ولايه من الله سبحانه وتعالى فانك بأعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استحمل انت, انت مرض ليه انت ما بنتمش ليه انت امرهم احلامهم بهذا يعني دماغك قضتك على, على قد كده يعني فكرك قضتك على قد كده هيا انت مبسوط كده مستريح كده ام يقولون تقولا مش مصدق شاكك مش انت بتقول انك مسلم ومؤمن ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يابني انت ما تنفعش في الدنيا غير حاجة واحدة بس عبت وربنا رب الله لا يكون الا رب وانت ما تبقاش اللي عبد انت عايز ايه امم الخالقون ربنا بيقول لك انت عاجز ما تقدرش تعمل حاجة ام عندهم خزائن وربك مستغني يعني يعني مستغني يومك مليانه وبس مش محتاجه حاجة حاجه انت يا ابني فقير ام لهم سلم يستمعون فيه انا عارف كل حاجة يعني انت جاهل يا ابني ربنا بيقول لك اعرف حقيقتك ربنا بيقول لك وبيقول لي اعرفوا حقيقتكم انتوا من غيري ولا حاجة ولا تقدروا تواجهوا اي حاجة في الدنيا من غيري ام تسالهم اجره ولن تطالب منهم فلوس كتير ده اديت اشتريت المغنيه الفلانيه ب جنيه و 30 جنيه واشتريت الدين بجنيه ونص يا جماعه وجنيه الدين ببلاش يا جماعه المغني بياخد في الحفله 4 مليون جنيه اللي السنة الشيخ فلان وفلان ما بياخدوش مليم ما حدش بيدفع جنيه تدخل المسجد تذكره حضور الدرس الدين ببلاش والناس مش عايزه تقبل ليه ليه انت تسألهم اجرا ام يريدون كيدا ادره يعني قادر على اللي فالذين كفرهم المكيدون ام لهم اله غير الله ليك حد ثاني ليك حد غيره. حد هيزقك غيره. حد هيحميك غيره. حد هينجيك غيره. حد هيرفعك غيره. حد هيقيك يوم الايامة ووقاهم ربهم. كلمة حب حماهم وحفظهم. سبحانه وتعالى. حد هيعمل معك كده غيره. حد هيرفع عنك العذاب غيره. لسه فاكرها لعبة. لسه فاكرها لعبة. وان يروا كسفا من السلام.